ايها الأبناء احرصوا على البر والإحسان للآباء فقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال قال ثم من قال أبوه بل ومن عظم شأن وحق الأبوين أن الله قدم برهما على الجهاد في سبيل الله وجعله من أحب الأعمال إليه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين فضى الله ألا تعبدوا غيره حتما فيا ويح شخص وير خالقه أما وأوصاكمه بالوالدين فبالغوا ببرهما فالأجر في ذاك والرحمة فكم بذل من رفعة ولطفة وكم منح وقت احتياجك من نعمة وأمك كم باتت بثقلك تشتكي. تواصل مما شقها البؤس والغمى وفي الوضع كم قاست وعند ولادها مشقا يذيب الجلد واللحم والعظمى وكم سهرت وجدا عليك جفونها وأكبادها لهفا بجمر الأسا تحمى قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما فيا ويح شخص غير خالقه أما وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببر رحم فالأجر في ذاك والرحمة قض الله ألا تعبدوا غيره حتى فيا وحش شخص غير خالقه أما وأوصاكم بالوالدين فبالغون بِبِرِّ رَحِيمًا فَالأَجْرُ فِي ذَاكَ وَالرَّحْمَنِ قَضَى اللَّهُ أَنَّ تَعْبُدُوا غَيْرَهُ حَتَّمًا فَيَا وَيْحَ شَخْصٍ وير خَالِقِهِ أَمَّا وَأَوْصَاكُمْ بِالْوَالِدَيْنِ فَبَالِغُوا ببرهما فالأجر في ذاك والرحما وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا وأكثرة الضما وبالتقرير العين ريان ناعما مكبرا بَنْعَلَى اللَّذَّاتِ لَا تَسْمَعُ اللَّوْمَا وَأُمُّكَ فِي جُوعٍ شَدِيدٍ وَغُرْبَةٍ تَلِينُ لَهَا مِمَّا بِهَا الصَّخْرَةُ الصَّمَّى أَهَذَا جَزَاهَا بَعْدَ طُولِ عَنَائِهَا لأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما فيا ويح شخص غير خالقه أما وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببره ما فالأجر في ذاك والرحمة قَدَّ الله أَلا تَعْبُدُ غيره حتَماً فيا وَيْحَ شَخصٍ غير خالِقِه أَمَّا وَأُوصَاكُمُ بالوالدين فبالغوا ببرهما فالأجر في ذاك والرحمة قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما فيا ويح شخص وير خالقه أما وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما فالأجر في ذاك والرحمة قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما فيا ويح شخص وير خالقه أما